وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْ 118. وأنه هو أغنى وأقنى 119. وأنه هو رب الشعرى وَأَنَّهُ لَكَ عَدْنِي الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَكَانُوا مَنُوحًا مِنْ قَبْلُ إِنَّهُ وَلَمَّا رَأَتْهُ وَالْمُكْتَفِي كَتَاهُ فَغَشَّاهُ مَا غَشَّاهُ فَبِأَنَّى إِلَّا كَتَمَرا هذا نبي من النذر اول اذيبت اذيفا لَيْسَ لَهُ أَمِنٌ دُونَ اللَّهِ كَشِفَ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَذْكُرُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَسْجُدُوا لِلَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم يقو ترابت الساعه انش وان قاموا وان يروا ايات يقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَتُهُ بَلْ رَأَتُوا فَمَا فتول عنهم يوم يدعو الدين